فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل روى عليك ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك لك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وَأَبْصَارِنَا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلها مِنَّا منا واجعل عَلَى على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر حمنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله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 إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك بسنة فاقبضنا إليك غير مفرطين ولا مفتونين برحمتك يا الجلال والإكرام اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل من بين ايدينا نورا ومن خلفنا نورا وعن ايماننا نورا وعن شمائلنا نورا اللهم اجعلنا نورا يا الجلال والكرام يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم اللهم اذهب عنا الهموم والغموم اللهم اذهب عنا الهموم والغموم وبلغنا الرضا كما نروم وفوق ما نروم يا ذا الجلال والاكرام يا رب رب العالمين، اللهم صر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم صر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مجال. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم قو سهامهم اللهم قو سهامهم وثبت أقدامهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقعد دين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم بجعلها سقيا رحمة لا سقيا حدم ولا عذاب ولا بلاء ولا استدراج يا ذا الجلال والإكرام اللهم لتحيي بها البلاد وتسقي بها العباد اجعلها فلاقا للحاضر والباد اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أرمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع لطاك يا رب العالمين اللهم اوفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ من عصيته للبر والتقوى اللهم أصلح له بطانته يا دم جلال والإكرام اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجناء أخزاننا وذهاب منا وغمومنا اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصالنا جلاء ولأسقامنا دواء من ذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا برحمتك يا رحم الراحمين اللهم وكما خصيتنا بكتابك الحكيم وحديتنا به صرابك المستقيم اللهم فاصلح به منا جميع ما فسد وضحر به منا باطن الروح وظاهر الجسد وأقل به علينا العذرات والحفوات والذلال. يا ذا الجلال والاكرام اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتلئنا وما قطرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين